وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد راينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض الحديث رواه مسلم دهم يعني سود جمع ادهم وبهم جمع بهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة رواه مسلم ومعنى كون صلاته ومشيه نافلة هنا أنهما فضل زائد في الأجر لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه بمجرد وضوئه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وهو الوضوء وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وعند الترمذي زيادة حسنة هي قوله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أما بعد فيا أيها الفتى الحزين، هذه بشائر الأذان تطرق قلبي وقلبك، فلنتوضا جميعا للصلاة، عسى أن نكون من التوابين، ونكون من المتطهرين.